الحمد لله ونستعين بالله ونستغفر الله ونصلي ونسلم على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد فقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين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 وإذا سدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم بأن الناس في حياتهم تعرض لهم أنواع من المشاكل والمشتبهات لا يدري أكثر الناس عنها أهي من الحرام أو من الحلال ومن الواجب على العامة عند وقوع مثل هذه المشاكل والمشتبهات بأن عنها من يثقون بعلمه وورعه واجتهاده فيقلدونه في ذلك فيقلدونه في ذلك لأن العامي لا يجب عليه يتقيد بمذهبه وإنما يجب عليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم والورع لقول الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر والعامي لا مذهب له ومن قلد فيها عالما قام سالما فقد دل الحديث على ان اكثر الناس لا يعرفون حقيقه الحكم الشرعي هي تهير من المتشابهات ولم يقل كل الناس ولم يقل كل الناس بل يوجد اناس وهم قله وهم الراسخون في العلم والمعرفه ويعرفون حكم الشرع في هذه المتشابهات بحيث يوجهون إليها أنظارهم، وأفكارهم، ويستنبطون الحكم فيها من كتاب ربهم، وسنة نبيهم، فيلحقون النظير بنظيره، فيزيلون عنها ما غشها من الشفوك والشبو الإشكالات، ويجعلونها جلية للعيان، لكن لا يختلف فيها إثنان، لكن له متى؟ تصدى للخوض في هذه المشكلات؟ أحد العوام بدون معرفة ولا حكمة وبدون بصيرة من كتاب ربه ولا سنة نبيه فانما يفسده أكثر مما يصلح ويكون خوضه في موضوعها من المفاسد الكبار بحيث يحرم على الناس ما حل الله لهم فيلحق الحلال بالحرام ويجعل الناس يشكون في ماكلهم يقول الله ولا تقولوا لما تصب واسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ثم إن العلماء أنفسهم تتفاوت أنظارهم وأفكارهم في بعض هذه المتشابهات فمنهم من يلحقها بالحرام بشبهة دليل يعرض له ويدعيه ومنهم من يلحقها بالحلال لكون العلماء يتفاوتون في الافهام وفي الغوص على فقه المعاني والاحكام أعظم من تفاوتهم في العقول والأجسام فالمجتهد المصيب منهم له أجران والمخطي له أجر وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم إني أعوذ بك من مشكله ليس لها أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فمن هذه المشتبهات ما وقع السؤال عن في هذا الزمان وما كثر في الخوض بين الناس من كثرة القيل والقال من كثرة القيل والقال وذلك في ذبائحة للكتاب وتروع كيفية ذبحهم للحيوان والدجاج وهل هو حلال أم حرام ونحن ونحن على دين كفيل بحل مشاكل العالم ما وقع في هذا الزمان وما سيقع بعد أزمان فلا تقع مشكلة ذات أهمية من مشاكل العصر إلا وفي الشريعة الإسلامية طريق حلها وبيان الهدى من الضلال فيها ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذي لا يستنبطونه منهم لكون دين الإسلام ودين البشرية كلها مسلمهم وكافرهم يهودهم ونصاراهم يقول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال وما أرسلناك إلا كافه للناس بشيرا ونذيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فشريعة الإسلام هي رحمة من الله وهي كفيله بحل مشاكل العالم كلها ما وقع في هذا الزمان وما سيقع بعد أزمان والله سبحانه قد فصل في كتابه الحكيم ما حرم على الناس فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه إلا ما اضطررتم اليه وتفصيل المحرمات يعرف من قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هذه المحرمات وانما خص المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وأكلت السبع بالذكر مع العلم انها من اقسام الميته إذا لم تذكى وبها حياة مستقرة لكون بعض العرب في الجاهليه يأكلونها وهي ميتة ويقولون كيف نأكل ما قتلناه ولا نأكل ما قتل الله فحرم سبحانه أكل هذه الأنواع بعد موتها إلا ما ذكيتم أي وبه حياة مستقرة فقوله إلا ما ذكيتم وخطاب لجميع البشر على حسب عرفهم وعاداتهم في تذكيتهم لنبايحهم ليس عندنا ما يدل على قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم المري حسب ما شرطه الفقهاء إلا إنها إلا إن هذه التذكية بهذه الصفة جرت العادة بها للاسلام وزمن الجاهلية لأن هذه الكيفية يأسرع وأسهل لإزهاق روح الحيوان لكون الحلقوم والمري هما مجرى النفس والطعام والشراب ولأن هذه الكيفية يأبقى وأسلمون للجلد الذي له قيمة في زمانهم حتى كانوا يصرخون جلود الميتة وينتفعون بها ودباغها طهورها أما ذكات المنخنقة والمتردية والنطيحة وأكلت السبع فيكفي في تذكيتها وإباحة أكلها ان يذكيها ربها وبها رمق من الحياة وبها رمق من الحياة فروا ابن جرير عن الحسن أنه قال إذا طرفت بعينها أو ضربت بذنبها أو برجلها فقد حل أكلها فذبحوا عن الكتاب على أي صمة يفعلونه وكذا ذبايح كلها تندرج في عموم قوله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فكل ذبيحه أو ذبائح من حيوان أو دجاج تجلب إلى الناس في السوق من البلدان الأرضية أو الشيوعية أو غيرهم فإن لها وهي مجهولة لا يعلم من ذبحها ولا كيفية ذبحها فإنها تندرج في عموم الحديث الذي رواه البخاري عن عائشه أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا باللحم لا ندري ألك رسم الله عليه أم لا فقال سموا الله أنتم وكلوا فقال سموا الله أنتم وكلوا قال سموا الله أنتم وكلوا فأتعن له بهذا يرى أن التسمية ليست واجبة على غير المسلمين وإنما هي واجبة على المسلمين خاصة لقد رأينا بعض كتاب المقالات لقد رأينا بعض كتاب المقالات يسخرون من بعض العلماء حينما يسألون عن هذه المشكلة فيجيبون بصريح هذه الآية وهي قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وبحديث سموا الله أنتم وكلوا فيسخرون بهم سخر الله منهم فيسخرون بهم سخر الله منهم وان هذا والله والجواب الكافي لمن سار عن الدواء الشافي وما خرج عن موضوع هذا الجواب فإن له تكلف وكثرة كلام بدون جدوى ولا فائدة وما يشعرني وما يشعرني أن إطلاق القرآن لإباحة ذبايح الكفار وآل الكتاب بدون قيد ولا شرط أنه رحمة من الله لإباده لعموم الابتلاء في اختلاط المسلمين بهم وشدة حاجتهم إلى ذبايحهم في كل زمان ومكان فاباح سبحانه لنا أن نأكل ذبايحهم ما علمه بما كانوا يفعلون بها من صفة الذبح وغيره من صفة الذبح وغيره وما سكت القرآن عن تحريمه فهو الحلال كما في حديث أبي ثعلبه الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسياء فلا تبحثوا عنها ومن جمله ما سكت عنه تفصيل الذكاء وتفصيلها فقد اطلقها القرآن ولم يفصلها فسكت عنها فكانت حلالا على أي صفة ذبحوها إن هذه المشكلة تليدة العصر وليست بوليدة هذا العصر فقد طرق موضوع الكلام فيها كثير من العلماء القدماء قبلنا منهم ائمه المذاهب الأربعة فمنهم المتشدد فمنهم المتشدد ومنهم المعتدل المتسامح ومنهم المعتدل المتسامح وأسهل الناس وأسمح الناس وأسمح المذاهب في هذه المسألة ومذهب المالكية فقد ذكر إمام مالك المدونة شو إلى مالك عما ذبحوه للكنيسة أو غيرها فقال لا أحرم ذلك وقال إن الله أباح لنا ذبائحهم وقد علم ما هم يفعلون بها وقال القاضي ابن العربي المالكي في كتابها احكام القرآن على قوله تحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال وسئلت عن النصران يفتل عرق الدجاجة ثم يطبخها ويؤكلها اف يجوز لنا ان ناكل معه منها فقلت نعم كلوا منها فانها طعام احبارهم ورهبانهم وان لم تكن هذه ذكات عندنا ولكن الله سبحانه اباح لنا طعامهم مطلقا وليس كل ما يحرم في ذكاتنا انه يحرم اكله في ذكاتهم وكل من تأمل الأدلة بإخلاص ونية من تأمل الأدلة بإخلاص ونية وصلاح طوية يتبين له أن أظهر الأقوال وأعدلها وقول الذين يبيحون اكل ذبائحهم المباحك لها عندنا بخلاف لحم الخنزير وينعدوه من طعامهم فإنه محرم عليهم في شريعة التوراة فلا تأكله اليهود ومحرم على النصارى وإنما تأكله النصارى بناء على فتوى أحد القسيسين وهو بالحقيقة محرم عليهم وليس من طعامهم المباح لهم هل تغير اليهود والنصارى لأديانهم مقتض لتغير الحكم في إباحة نبايحهم هذه مسألة عرضت لنا ولقد رأينا في بعض المقالات عن بعض الكتاب يقول هل بقي الآن أحد على كتابه من اليهود والنصارى فإن وجد فهل يحل للمسلم أن يأكل نبيحته كيف ذبحها اذ إذ أنه من المعروف أن طرق الذبح قد تنوعت وأصبح بعضها لا يوافق الطريقة الشرعية للذبح من إراقة الدم وقطع الودجين وتوجيه الذبيحه إلى القبلة وغير ذلك من القواعد الشرعية المنصوص عليها وأقول إن توجيه الذبيحه إلى القبلة لم يقل باشتراقه أحد من الفقهاء وإن بعض الناس يعترض على هذه رباحة المطلقة بحجتي أن اليهود والنصارى قد غيروا دينهم وبدلوه وهذا القول إنما نشا عن الجهل وعدم العلم بالاحكام الشرعية فإن الله سبحانه أحل لبائح الكتاب على الحال التي كانوا عليها زمن التنزيل وما فعلوه من التغيير والتبديل وما فعلوه من التغيير والتبديل حيث يكذبون بالقرآن ويكذبون بالرسول وهم شعوب شتى كما في الحديث افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فأطلق سبحانه إباحة طعامهم اي ذبائحهم ما علمه سبحانه بانهم مغيرون لدينهم وشريعتهم وهذا التغيير والتبديل واقع منهم زمن الرسول وزمن نزول القرآن فلا معنى للاحتجاج به كون الرجل كتابي يهودي نصراني يعرف من عقيدته بنفسه يعرف من عقيدته بنفسه لا من أصل نسبه ولا من آبائه وأجداده فإن الله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أي يخرج المسلم من الكافر ويخرج الكافر من المسلم وهذه المشكلة قد وقعت على الصحابه رضي الله عنهم في نصارى بني تغلب بالشام ومعلوم ان بنو تغلب ان بني تغلب انهم من العرب وقد تنصروا وقد اجمع الصحابه على إلحاقهم بالنصارى في اباحه اكل ذبائحهم وحل نكاح نسائهم ما عدا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقد قال في معارضته إنه ليس معهم من النصرانية سوى شرب الخمور فقالوا حسبنا أنهم صاروا نصارى فالتحق بهم جميع اعمال النصارى وعاداتهم فقوله سبحانه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يدل بمقتضاه وفحواه على الإباحة المطلقة الأصلية أي فيجوز من لحومهم ودجاجهم كيف ماذا وعلى أي صفة كانت بلا قيد ولا شر ولما كانت التذكية المعتادة في الغالب لصغار الحيوان المقدور عليها يذبح الذي من شرطه قطع الحلقوم والملي والودجين كثر التعبير به فجعله الفقهاء والأصل وظنوه مقصودا بالذات لمعنى فيه فعلل بعضهم مشروعية الذبح له يخرج الدم من البدن له يخرج الدم الذي هو فضلات من البدن ولأنه أسهل وأسرع لإزهاق روح الحيوانات وأقول إن بعض الناس وخاصة كتاب الجرائد والمقالات قد أجلبوا وأرجهوا على الناس بتجنيع ذبح أهل الكتاب للحيوان والدجاج وتحريم أكل ذبايحهم فكانوا يصفون ذبحهم بأوصاف متنوعه كلها لا تعتمد على شيء من اليقين والصحة وإنما هي من قبيل قالوا وزعموا وفي الحديث بئس مقية الرجل زعموا فيصفون الحيوان بالصع أن يضيئ بضربه على رأسه حتى يموت وهو البقر والغلم ويصفون الدجاج بإلقائه في الماء المحنق حتى يموت وقد يبالغ في التنفير من له غرض خاص فيه كبعض التجار الذين يحاولون تأسيس مصنع لذبح الدجاج وبيعه فتراه يحذر الناس من أكل اللحم الحرام ليصرف الناس إلى الإقبال على عمله ومصنعه وكنداع للخير وهو يدعو إلى نفسه وإن هذه المؤسسات لذبح الحيوانات والدجاج في البلدان قد تحصلوا وتوصلوا إلى آلات كهربائية تريحهم وتريح الحيوان والدجاج معهم بحيث يحصدون بها ألف الدجاجة في طرفة عين. في طرفه بصر وزعموا بأن أصغر مصنع عندهم ينتج في الساعة الواحدة ألف دجاجه ألف دجاجه مذبوحة ومنظفة ومغلفه ولو أرادوا الذبح بالأيدي لم استطاعوا في الساعه الواحدة تنظيم عشر دجاجات لأنهم بزعمهم يعيشون الآن في زمان السرعة ولقد سافر أحد الأشخاص من المملكة العربية لقصد مشاهدته لعملية ذبحهم للحيوان والدجاج فمنعوه من الاتصال بعملهم لزعمهم أن السفارات من سائر الدول الإسلامية هي التي تتولى الكشف والإشراف على عملهم وعلى صفة ذبحهم وأنه لا حاجة لأحد في التدخل غيرهم وكانوا يحملون من السفارات شهادات بصحة ذبحهم ويكتبون على كل مغلف دجاجه ذبح على الطريقة الإسلامية وعلى كل حال فإنهم متى صدقوا أو كذبوا فإن الله تعالى أباح لنا ذباح أهل الكتاب بدون قيد ولا شر فانه يباح لنا أن ناكلها بأي طريقة ذبحوها فلا ينبغي أن نتكلف الكشف والتفتيش عن كيفيته حتى لو فرض حتى لو فرض أن تذكيته أن تذكيته وقعت على الأمر المفروه أو الأمر الحرام فإننا غير آهمين بأكله لدخوله في الخطأ الداخل تحت العفو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله قد فعل وذكر ابن جريد على الدرداء وابن زيد انهما سئلا عن ماذا ذبحوان الكتاب لكنائسهم فأفتيا باكله قال ابن زيد احل الله طعامهم لنا ولم يستثني شيئا منه وسئل ابو الدرداء عن كم شندوب ذبح لكنيسه يقال لها جرجيس فاهدوا لنا منه فانا فقال ابو الدرداء اللهم عفو اللهم عفوا انما هو له كتاب وطعامهم حل لنا فامر باكله وروى ابن جرير وغيره عن ابن عباس مثله ولما اهدت المراه اليهوديه على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشات التي دس فيها السم اكل منها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولم يسأل عن كيفية ذبحها ولم يسأل عن كيفية ذبحها وحدثني أحد الأمراء الفضلاء قال شهدت جزر البقر في سويسرة ومعي جماعة من أصحابي قال فكانوا ياتون بالثيران فوصفها بالعظمة في جسامتها فيوقفون الثور الذي قدم للذبح فيأتي الرجل بمقرعة من حديد فيضربه على قمة رأسه فيسقط الثور مغشيا عليه فيعاجله الرجل القصاب بذبحه مع نحله كذب خلاله على حد سواء وهذه الضربة لا يقصدون بها قتله وإنما يقصدون بها سكونه عن قوة الحركة والنفار مع بقاء حياته فكان المرجفون فكان المرجفون المتشددون يسموا هذه التذكية بالموقودة كذبا منهم وافترأ كما إنهم متى ذبحوا الدجاج بالكيفية التي يذبحونه بها بعد ذبحه يلقونه في الماء الحار ليتطاير عنه الريش بسهولة فنسبوا إلقاء الدجاج في الماء المحرق وانهم يريدون بذلك قتله وهو حي وهذا لا اصل لقطع وما هو الا من جنس ارجاف المتشددين وعلى كل حال فانه لا يهمنا تذكيتهم باي صفه فعلوا ثم انه لا يلزم ثبت لنا بطريق الشرع ان هناك من الحيوانات يجوز اكله بدون ذبح وبدون تذكيه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 اي ما قتله الكلب من الصيد من الضباء أو من الاغانب فمتى ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فامسك وبيا او امسك ارنبا وقتلها حتى ماتت ثم جاء صاحب الكلب اليه وقد مات فانه ياكل هذه الصيده وان لم يذبحها لانها حلال الله بكتاب الله وسنة رسول الله مع العدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليه فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته ميتا قد قتل ولم يأكل فاكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله هكذا وقال وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد به غير عثر سهمك فكل إي شيث وإن غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه فهذه فتوى رسول الله فهذه فتوى رسول الله في إباحتي ما قتله الكلب وفي إباحتي ما قتله الصقر أو الشاهيد فإذا ارسلت الصقر او ارسلت الشاهين فامسك حبارا وقتلها قبل ان تاتيها فانه يجوز لك ان تاكلها ولا تسال عنها وهكذا افلا يجوز لنا ان نجعل ما تاهر الكتاب ما قتله الكتاب على اي صبته قتلوه بصبته ما قتلت الصغور والكلاب فناكله ولا نسأل عنه هذا والفتوى الصحيحة في هذا المعنى لأن في هذه الاحاديث دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة الشريعة الإسلامية في إباحة الطيبات وتحريم المحرمات ثم إنه قد نهى الله عن التنقيب والتفتيش وكثره السؤال حتى في حاله نزول القران فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تساؤكم، وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس اثما الرجل يسال عن الشيء لم يحرم فيحرم من اجله فيحرم من أجله ثم إنه،, ثم إنه وقع السؤال عن الشيوعية وما يقاله ذبائح فقد قلنا إنه متى جلب لحم أو دجاج أو دجاج من بلدان أربا أو الصين أو غيرهما فان لا نأكله ولا نسأل عنه لكون ان الأصل الإباحة ولما جاء عمر بن الخطاب ومعه عبد الرحمن بن عوف فأتيا إلى صاحب حوض وفي الحوض ماء فقال عبد الرحمن بن عوف يا صاحب الحوض هل يرد حوضك الكلاب والسباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع والكلاب وترد علينا وإن الشيوعية هي اسم لنحلة الاشتراكية العلمانية اخترعها وفرضها عليهم زعماؤهم طهرا وقسرا وأكثرهم لها كارهون فلا يتعلق باسم الشيوعية شيء من تحريم الذبايح أو حلها وإنما يتعلق الكلام في التحريم بمن تحلوه واعتقدوه من الكفر ثم إن الشيوعية من أهل الصين قد اختلط بهم كثير من شتى الأمم ففيهم يهود ونصارى ومجوس وصابعون وبوذيون ووثنيون وفيهم من المسلمين عدد كثير حتى قيل إن عدد المسلمين في الصين خمسون مليون والله أعلم فهؤلاء لا يطلق عليهم لقب المشركين لكون القرآن عندما ذكره الأديان يعد المشركين صنفا الذين اشركوا صنفا غير صنف المجوس والصابئين وغير سائر الكافرين يقول الله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه وقال ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا عطف الذين اشركوا على سائر الامم المذكوره والعطف يقتضي المغايرة وقد هتح المسلمون بلدان فارس والروم وهي مختلطة من شتى الأمم من يهود ونصارى ومجوس وصابعين ومشركين فكانوا يأكلون لحومهم ولا يصلون عن كيفيه ذبحها ولا عن ذابحها وعلى كل حال فإنه أتى الله لنا أكل ذبائها الكتاب بدون قيد ولا شر فإنه يباح لنا أن نأكلها بأي طريقة أو بأي صفة ذبحوها ولا نسأل عنها ولا نتكلف الكشف والتفتيش عنها ثم إن هذه المسألة تعطي العالم والعاقل شيئا من التعني والتريث عن المبالغة بالتحريم لتحريم ما لم يحق بعلمه وتنهى عن الغلو والإفراط في التحريم بدون دليل وأكثر الذين يبالغون بالتشنيع والتشديد بالتحريم هو اكثرهم لا يتنزهون ولا يتعففون عن أكل الدجاج المجلوب من الخارج وفي الغالب أنهم لا يستطيعوا التنزه عن أكله وإن تعففوا عنه في أخاصة أنفسهم فلن يستطيعوا التنزه عنه في عامة أهلهم وعيالهم ومن يأكل هذا اللحم وهو يعتقد إباحة حله خير ممن يأكله وهو يعتقد تحريمه ثم إن الناس أخذوا يتكلمون في الأدهان والجبن المستوردة من بلدان أهل الكتاب وغيرهم فقد شاع بين الناس القول بتحريم الأدهان النباتية وغيرها بحجة أنهم يخلطونها بشيء من دهن الخنزير ويخلطون الجبن بشيء من جبن الخنزير فهذه الادهان وهذا الجبن متى علمنا فيها بأن فيها شيئا من دهن الخنزير أو جبنه عن طريق اليقين بدون شك ايثنابها ولا ينبغي أن نعتمد في التحليل والتحريم على قول العامة إذ أن أكثر أقوالهم لا تعتمد على شيء من اليقين لكن يعرف نجاستها بالكتابة المرقومة عليها فمتى كتب عليها بأن بها جزءا من دهن الخنزير وجب اجتنابها وقد قال الشيخ الإسلام الميتمية رحمه الله في فتاويه إن مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وايضاح المحجة أم لا الإنكار المستند إلى محض التقليد إلى أحد الأئمة أو العلماء فإن هذا من فعل الجهال والأهواء قال وإذا تنازع اثنان في لحوم أهل الكتاب أحدهما يقول بلباحة والآخر يقول بالتحريم فإن القول هو قول من يدعي لباحة إذ هي الأصل ثم قال الوجه التاسع أي قال ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون اهل الكتاب ومن يسكن معهم في بلادهم فمن انكر ذلك فقد خالف اجماع المسلمين على هذه الوجوه تثبت بيان رجحان القول بالتحليل وانه مقتضى الدليل وان مثل هذه المساله ونحوها من مسائل الاجتهاد لا يجوز لمن تمسك فيها باحد القولين ان ينكر على الاخر بغير حجه ودليل فانه خلاف اجماع المسلمين فقد تنازع المسلمون في جبن المجوس والمشركين فليس بمن رجح أحد القولين ان ينكر على صاحب القول الآخر وكذلك تنازعوا في متروك التسميه وفي ذبائح عن الكتاب إذا سموا عليها غير اسم الله وتنازعوا في ذبح الكتاب للضحايا ونحو ذلك من المسائل الاجتهاديه وقد قال بكل قول طائفه من اهل العلم المشهورين فمن صار الى قول منهم مقلدا لقائله لم يكن له ان ينكر على من خالفه ولا يجوز لاحد لن يرجح قولا على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول بغير حجه ولا برهان ومن كان عنده شيء من العلم والبيان وجب عليه بيانه ويجب ان يستمع اليه ويتبع ما يدعو اليه من الحق ويورد ما تبين أنه باطل فإن الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله وما ستدعون فهو عفو فاقبلوا من الله عفوه واحمدوه على عافيته ولا تغلوه دينكم ولا تقولوا لما تصوى سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يهلحون أسأل الله سبحانه أي يعمنا وإياكم بعفوه وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله وأن يدخلنا برحمته والصالحين من عباده وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.